شبكة مزامير آل داود تقدر بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد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 فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أذخنتمهم فشدوا الوثاق فإما منا, فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها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 يا أيها الذين آمنوا إن تصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسل لهم وأضل ذَلِكَ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم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 آين غير آسن وانهار من لبن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر اللذات للشاربين وانهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماءً حميماً فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم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 وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومكواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض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 أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم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 ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل وأخبركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى قُلْ رَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرُوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّ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 وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ ۚ إِنْ يَسْأَلُكُمُهَا فَيُحِقَّكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ ها ۚ هَأَٰنَتمْ هَٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُم مَّن يَبْخَلُ